ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ا ل ح م د لله ل ا ذ ي أ ز للعلوم ع ى ب د ه ا ك ت ا ب ل ي ج ع ل له ع و ج ا ق ي م ا ل ي ه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 في س ن ي ن ع د ه النابلسي ا للعلوم ا أ د الاسلاميه نحن ن ا س م ن و ا ب ر ب ه م و ز د ن ا ه م ه د ى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 ل و ل ا ي أ ت و ن ع ل ي ه م ب س ل ط ا ن بين فمن أ ظ ل م ممن افترى على الله على ك ذ وإذ ب ا ا ع ت ز ل ت م و ر محمد و ن إ ل ا الله فأو ت ب ا ل ن ا ب ك م من رحمته ويهيئ ل ك م من أمركم لفضيله ق و ت ر ا ل ع ت ت ز ا و ر ك ه ه ف م ذات ا ل ي م ي ن وإذا غ ر ب ت تقرضهم ذ ا ت ا ل ش م ا ل وهم في فجوة م في ن ه ذلك من آ ي ا ت ا ل ل ه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 لو ا ط ل ق ت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أ و بعض يوم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 إ ن ه م ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا وكذلك أ ك ث ر ن ا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اغلم بهم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 قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء إِنَّ فاعل و س و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ب م ن ه ذ ا رشدا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 و موسوعه ن شاء فليكفر إ ت د النابلسي ل ل ظ ا م ي ر ا أحاط ه ر ا ا د ق ه وإن س للعلوم الاسلاميه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 ولولا إ ذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا ق و ة إ ل ا بالله ان ترني أ ن ا أ ق ل منك مالا وولدا فعسى ربي أ ن يؤتين خيرا من جنه ويرسل عليها خ س ب ا ن ا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أ و يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا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 و م اسماء ك ا ت ص ر ه الله ك ا و ا ي ة ل ل الحسنى ق ققبا هو لهم ثوابا وخير、قطبا. واضرب خير الخيات مثل ل ي ا كماء ن م ن ا ل س م ا ء ف ا خ ت ل ط به ن ب ا ت الأرض أ ف ص ب ل ش ي م ل ت ذ ر و ه ا ل ر ي ا ح وكان ا ل ل على كل ه شيء م ق ت د ي ا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 واورضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فتع المجرمين مشفقين من مره م و ي ق و ل و ن ي ا و ي ل ت ن ا ما ل ه ذ ا ا ل ك ت ا ب ل ا ي غ ا د ر صغيرة و ل ا كبيرة إ ل ا أ م ي ه ا ووجدوا م ا ع م ل و ا حاضرا و ل ا ي ظ ل م ربك أخدا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 بئس للظالمين بدلا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا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 إ إلا اسماء أن أ ت ت ي الله و الحسنى وما ل ي إلا مبشرين م ر ي ن و ذ ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوه آ ي ا ت ي وما أ ن ذ ر و ا هزوا ومن أ ظ ل م ممن ذكر بايات ربه ف أ ق ر ب عنها ونسي ما قدمت يداه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 فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غدا انا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ارايت اذ اوينا الى ا ل ص خ ر ة فاني نسيت الحوت وما انسانيه إ ل ا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا ندعو فارتدا على اثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا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 اشدهما ويستخرجا كنزهما ر ح م ة من ربك وما فعلته عن أ م ر ي ذلك تاويل ما لم ت س ت ع عليه ص ب ر ا و ي س أ ل و ن ك عن ذي القرنين قل س أ ت ل و عليكم منه ذكرا انا مكنا له في الارض و آ ت ي ن ا ه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه ووجد عندها قوما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 واما من آ م ن وعمل صالحا فله جزاء بالحسنى وسنقول له من امرنا يسرا ثم اتبع سببا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 قال ما مكني فيه ربي خير ف أ ع ي ن و ن ي ب ق و ة أ ج ع ل بينكم وبينهم ردما اتوني زبر الحديد حتى إ ذ ا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا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 قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أ ن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إ ن م ا أ ن ا بشر مثلكم يوحى إ ل ي انما إ ل ه ك م إ ل ه واحد فمن كان ي ر ج و لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ب ع ب ا د ة ربه أ ح د ا